لما وصلنا في المعاملات المفروض أنا كان أبعث بالأسئلة من أسبوع لكن أنا مضغوط جدا وقتا فسامحوني سأفهم ألا نعم ممتازة حسناء وصلنا إلى الخامس هل أخذنا أم لا خلاص سأل في كتب أنا أردت أسألكم فقط تنتبه وإلا فعندنا ما شاء الله ما جعل الله لفعله مراقبا علينا وعلى الدروس جميعا نسأل الله أن يجعل مزاح سناتي أغبط في الله على ما وضع الله له بمثل هذا الخير الكبير العميم شكر الله له طيب إلى البيوع طيب أنا أريد صور سأسأل عنها وأريد وأريد منكم الكلام على البيع والشراء فيها جيد بيع الأصنام رجل عنده تمثال تمثال تحفة كما يقولون من التحف جاءته على سورة حتشبسوت جيد وفيها ما فيها من تعظيم الفراعنة وهي ممتلئة ذهبا وفيها أحجار كريمة أيضا منقوشة, منقوشة عليها بكلام فرجل أراد أن يبيعه وهذا رجل رجل غني سري يعني هو يأخذ بقول على جعله ف ويقولوا واشربوا ولا تسرفوا ويقول لا, لا إصرف عندي في هذا الباب أنا أريد ذلك زينة للبيت فاشتراه باعه زيد العمر الغني الذي يريد أن يزين بيته بهذا التمثال ما حكم البيع أنا أسأل سيب بقى المكسر يسكت والفيس يسكت أنا, أنا أسأل طربات الجامعة إن شاء الله يكونوا على فوق المستوى كمان. خديجة أسرعت فقالت لا صح حسناء أيضا قالت لا صح أنا أريد من قال لا صح أنا دائما قلت لو الميكروفون موجود أفضل بكثير جدا عشان الوقت ما ناخد الوقت نعم حويني لك لك أن تشارك نعم حتى أرى لانه من قال صح البيع سأقول له لما يعلل من قال لم يصح البيع سأقول له لما يعلل أيضا وجب في ذلك الآن خديجه قالت لا صح لما حسناء قالت لا صح لما لا صح باية عيني عين نجسة حسنا يعني ضربتي ضربة قد قربتي من سويداء المسألة ولكنها بعيدة لا لا لك أن تشارك يا حويني معناها طلبت الجمعة لكن لك أن تشارك لا صح باية المحرم ندى قالت لا صح البيع المحرم هذا كله ما تقولونه لا يغني عني يعني لا يشفي غليلي لو سمحت في حد يستطيع أخذ الميكروفون ويتكلم لأن النقاش هو الذي سيزهر لي أن تفهمين ولا مش فهمين دائما كنت ارى القوة من خلف الستارة اللي بيكتب بيتقودين أما يتكلم ما يعني قوته لا تكون كقوه الكتابة لذلك بيتسلح أحدهم بالكتابة والآن ولا يكتب ولا يتكلم أراد, أراد الإجهاز والقتل وسرعة القتل لاصحابي لكن ماذا نقول له أن يقتل كيفما شاء مع أنه تسبب في أمور ما يعلم بها إلا الله جلال فعله. نعم الصمم لا هو هذا صحيح لكن أنا أريد التعليل لابد أريد التعليل اولا أنا في هذه المسائل لابد له من دليل ثم تعليل أثر ثم نظر الميكات معلقة يعني مغلقة افتحوا مايك منهم واحد يتكلم وواحد يتكلم أريد النقاش طلب العلم من غير نقاش لا يثمر طالبا طلب العلم من غير نقاش لا يثمر طالبا النقاش ينمي شخصيه طالب العلم قلت ذلك وايضا يظهر التعليم ويثبت أن من تكلم بمسألة عقلها علميا والمهم عندي هو أن يعقلها علميا علاقة الخمر هل يصح دليل؟ علاقة الخمر لا يصح قد يستأنس به ندى لكن لا يكون أصلا هو طبعا هنا أم عبد الرحمن صاحبة القراءات لكن أنا أنا أريد الأول أشوف طلبات العلم وبعدين أنظر إلى الفصل المكسور لأنهم يمرون كاسته نعم الآن أنتم فتحتوا المايك اللي هتكلم يتفقد. عليكم السلام والجزء نعم. سؤال مرة أصعب. صحيح السؤال قلت زيد حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر سأقول السؤال زيد رجل بائع يبيع تحف التي التي يزين بها البيوت البيوتات كأساس يبيع أشجار, أشجار على على لون معين يبيع ال الفخارات الفاخرة من أجل أن يعني يكون أساسا لهما له من المنظر الجميل في البيت من ذلك كان تمثالا للفراعنة طيب فكان تمثالا على على على صورة قالوا ولا وزنه ذهب. قال نعم أنا أشتريه. قال أما أنت أن الصرف لا يجوز قال عندي عندي بحار من الأموات. فإذا الرجل خرج من هذا الباب أسيا أنت ذهب ذهب عندي عنك دروس ثلاثة. فأشفك هذا غير مقبول دروس ثلاثة. ما أدري هل هذا اليوم الذي قلت فيه إنه بكون تأخيرك أم لا؟ لكن أنا في دروس ثلاثة فاتت عليك. فهمتم السؤال؟ فهنا الآن يسأل الرجل عمر الذي اشترى أو زيد الذي اشترى من عمر يسأل عن شرائه عن حكم شرائه هل يجوز هذا الشراء أم لا هذا هو السؤال أريد الجواب من قال نعم يعلل من قال لا يعلل الآن صار واضحا كلامي أم هو أردو مازال ممكن أتكلم آه تفضلوا،, تفضلوا أنا أريد ذلك أنا أريد ذلك تفضل لا يصح لا لانه شيء غير منتفع به أو شيء محرف يعني لا ينتفع لا ينتفع به لا لا لا اصبري ما معنى الفطم. الله يحفظك يا فاطمة غير منتفع به كيف بالله عليكي أما رايت زينة وانت تمشي تمشينا في شوارع محطة الرمل كده ما انت وين في خان الخليلي في القاهرة اما رأيت زينة هناك كيف تكون ها لست من هنا ولا هناك لا لا لا لا يعني يعني ما يعني أقصد أنه يعني ما في مكان وردت فيه التحف يزين بها ما وردت ذلك ما تعرفينه؟ أعرف ولكن يعني أنه أنه على هاي التمثال وهو يعني وهو محرم فأسمعيني قلتي... اسمعي فاطمة, فاطمة أولا الحكم الذي قلتيه صحيح لا البيع لا يتم البيع باطل سألت عن التعليل قلت لا ينتفع به قلت لك خطأ إذن تعليد تعليد أخ رضي الله عنك يا عسيم. ألا ترى بالخطأ فيه. جيد أنه نعم. أنه أنه محرم كألا له مثلا من يعني. أه. جيد. سمعين. إجابة إجابة جديدة جدا لكن ليش توفيها؟ لكن أ أرضى بها منك. الله يرضى عنك. هل في محاولة أخرى لخطوة أخرى لكن إجابةك صحيحة. الحكم صحيح. لكن التعليق ستسمعينه حتى يكون هو تعليقك أيضا فيه نظر جيد جدا لكن سو الكمال له. ه هنا لغز زيزي قالت قالت التمسأل على هذه الذوات الأرواح. السلام عليكم. أنا أريد إجابة أخرى. الشيخ أنا الشيخ هاديل. ألا بتمني إن أبلغ حضرتك إن أولاً أنا طالب عندها. ما كنت مع حضرتك. الله حافظك مثلي. أدرس القرآن. لو تنسكرني. كنت مع حضرتك في محدث يوم الخميس في علوم القرآن. رضي الله عنك. بالوقت بالنسبة. الله يبارك في حمرك حضرتك بالنسبة للموضوع بقى. أنا طبعا ما حضرتش المحاضرة قبل كده لكن يعني أنا يمكن عندي فكرة شوية قليل من أرسل حضرتك قلت في الكلام أن, إن الاتفتال من تمثيل الفراعينة أقول أحسنت أحسن معنا في محاضرة الله, الله يبارك فراعك أدخلت علينا السرور جزاك الله خيرا بارك الله طيب أحنا في هذه المشاركة مهمة جدا أنا ما يهمني إجابة صحيحة يهمني المشاركة ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ حضرتك أنا ما حضرتش المحاضرة حضرتك قلت في الكلام نعم. دلوقتي أن ده تمثال من تمثيل الفراعنة صح كده؟ آه نعم صحيح. نعم صحيح يعني أنا أذكر كنت قرأت حاجة أن تمثيل الفراعنة والامور المختشفة اللي زي دي تقريبا بيكون في حرمة في التعامل بيئة على أساس أن ما فيش ثابت ملكية لها أو سند لها أو حاجة كده مش عارف هل الكلام اللي أنا بقوله ده صح نعم. ولا خطأ هو طبعا هو هذا الباب فاهمان حضرتك دي, دي مسألة أخرى مش هديني نتكلم فيها لأن يقول يا ترجع لولي الأمر مسألة ركاز مسألة تفصيل آخر لكن بقول التنسال هو عيانا معنا وهو ملك العمر وعمر أراد أن يبيعه لزيت الحرمة أم لا هذا هو طب أرجو بس أن الصوت يحسن قليلا كي نستطيع أن نستمع جيدا الصوت مش مواضح أو يا شيخ طيب ماذا أفعل طيب هل أملك وأنا السلام عليكم. الله يعطيكم البركات. هو ال ال التمثال حرام لانه من ذات الارواح. لانه هو من التمتاز. ممتازه. لأنه من ذات الارواح ممتازه وايش وش اللي جعله محرما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم تمثالا قد يكسره فدخل في حكم الحرمانيه. مرأ منكم تمتالم فليكسروا أنا لم أعلم حديثا بهذا النص إذا كنت تعلمين هذا النص نعم لكنه فيه معنى ما قلت نعم فيه ممكن يكون فيه معنى أنا مش حظ النص الظف أيوة معنى طيب ممتازين أنا كذا هل, هل سأل سأل فعل النبي لحظة يا شيخ هل فعل النبي والله يسلم تفتح مكة بس أنا أريد واحدة بس تفتح المايك اسمعوني بس أريد واحدة بس تفتح المايك والباقي يغلق أنا منشغل الصدر ليه لأنه كلمني من أثق فيه وكأنه عنده فراسة وهو بقى الله يعطي من أشياء الفراسه لانه أعطى أشياء أخرى قال لي الأخوات في الجمع شوف ساكتين كيف اول المحضرة قالوا لي محضرة والثانية ستجدهم يمرون كالسهم ويناقشون وأنا سعدت جدا وأنا احترم فراسته وهو الآن يحقق الفراسه فأنا عارف ان ما شاء الله أنتم يعني ستتقدمون جدا في هذا الباب عامةً أنا أرضى منكم بذلك لأن المنطقة كما قلت تبني لطالب العلم شخصيا. وأيضاً تجعل الطالب العلم ينظر في نفسي كيف العلم الذي تعلمه أولاً أنا مع معكم سامحوني بها الآن طبعاً هنا أنا لو استبحرت المجسر كله عمال يأتي بالإجابات وبالتفصيل وأيضاً في الفيس نفس الأمر يشاركوكم الأجل أقول أولاً بيع الأصنام الأجلس عندنا بيع أصنام لا يلوز وإن وقفت على النص لكفر وقد جاءني النص تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والأصنام فحرم بيع الخمر والميتة والأصنام وهنا دلات الإختران العلماء يقولون السبب في ذلك النجاس فالأخت قالت عين نارسة قلت لها اصنام سبع عين لكنها ما استطاعت أن تحاور هو العين نارسة نارسة معنوي الصنم نارس نادا سمعنا وياه لأنه سبيله لاعتقاد الشركي هو من أعظم الأمور. يبقى أنا عندي النص التأصيلي في هذا الباب أن الحكم حرام لأن الملك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم البيع على الأصنام. لما نذهب إلى التعليق العلماء اختلفوا في وفي هذا الباب لأنه احنا تكلمنا على أن الشروط من شروط البيع أن تكون العين إيش طاهرة. وعجمني لغة الإعتقاد لم ينتفع بها لأن هي فهمت أن من شروط البيع أن ينتفع به. لكن هذا ينتفع به هذا لو كسر كما قالت مع عبد الرحمن لك هذا ذهب ذهب فيه الماس فيباع ذهبا أو, أو يعني أنصهر فيباع ويباع سبرا ويباع الماس الذي فيه فهو يباع ينتفع به بيعا فهو, فهو منتفع به وفي الحالات بأسرها حتى لو كنا يزينا فهو ينتفع بها فنحن نخرج من التعليل أنه غير منتفع به إلا أن يقال غير منتفع به شرعا وهذا يكون صحيحا ويكون نظر دقيق من غائص من فقير فأقول النص عندنا قال نهى عن بيع الاصنام انتهى اذا بيع الاصنام حرام لكن هنا يطلب مني النهي هنا لذاتي او لغير ذاتي النهي هنا لذات الصنم باطل. البيع باطل طبعا انا مش مستطيع اتوسع معكم في القاعده هل هي مطلق الفساد ام لا عامه هذا نهى عن بيع الاصنام فاذا وجدنا في الحكم بذلك حكم كثير إذا قلنا العله الظاهريه طبعا قالوا العله تعبديه العلة... العله هي التحريم العلة العبدية النبي نهى يبقى ما علينا إلا سمعنا وأطعنا لعموم القول وهذا تربية للنفس كيف أن ينقادوا لله وعلا والرسول لأن الله جلاله قال وما أتاكم الرسول فخذوه ومناكم عنه فانته هذا حكم النبي وحكم النبي ظهر بقول الله العلي سبحانه وجلاله أذوبك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن سنتي المرة عن سنتي فليس مني فإذا وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا رد يبقى هنا باع بيان ليس عليه أمرنا فهو مردود محرم بهذه الأدلة كم من الأدلة جاءني في أن حكم البيع حرب التعليل هنا في هذا في هذا الباب أن نقول أولاً هو عين نجلس كبقار الرخص الفاضلة لكن نجلس هنا نجلس مع نوايا هنا نجلس مع لأن فيه كما قلنا سبيل إلى الشك ولأن المعيك لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ولا سورة وأوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مشى مع جبريل وقف ولم يدخل معه فقال إيه ما لم تدخل قال في البيت جرو جروا أجل لكم الله صغير الكلام في البيت جرو وصوره وتمساز فاعمد إلى الجرو فأخرجه أخرجه المعيك لا تدخل واعمد إلى الصوره فاطمسها وتمس الصوره تمس الرأس إذ الصوره هي الرأس واعمد إلى التمثال فكسر راسه فجعله كالشجره فكسر رأسه فجعله كالشجرة في هذا الباب اذا لنا في هذه المساله ان نقول ما اي شروط تتحكم في هذا الباب وهو هل المبيع يكون مملوكا او غير مملوك كما حاولت الاخت الفاضله تبين انه غير مملوك او المبيع طاهر او نجس فقلنا نجاسة ذاته معنويه ولا والحق عشان ما أكون ظلمت رخص الاتقان عين الندسة بأن بأن العلماء يرون ذلك حتى لو كانت ندسة معنوية فهو المنع منه أن يكون الندسة ندسة معنوية تدخل في أيضا السبب في المنق وقد يقال السبب أنه لا ينتفع به قلنا لا ينتفع منظرا قلنا لا ينتفع به شرعا يعني هذه المنفعة جاء الشرع بإزالتها جاء الشرع بإزالتها في هذا الباب ولأنها كما قلنا وسيلة إلى الشرك وهذا أعظم التعليل. أعظم التعليل أن نقتناء وضعه وضعه في البيت يمنع الملائكة وهو وسيلة إلى الشرك. والوسائل لها أحكام المقاصد فلا جزء بحال من الأحوال. بيع وشراء شراء مكانة وسيلة إلى الشرك. طيب أنا أردت فقط يعني هيج المشاعر مناقشة. مخم الشروط لأن المصنب عندما ختم الشروط دخل في الربا ودخول الربا هذه أنا أعيز أذان فغية وقلوب متفتحة معي في هذه المسألة نحتاج تحتاج إلى تقعيد وتأصيل معين لتعرفونه لأن ربا فيه ربا صريح وفيه ربا متحايل عليه والمتحايل عليه أكثر البنوك الإسلامية تستنعه وتعمل به لذلك لا يجوز التجارة معها بحال من الأحوال أما الشرط الخامس وهو كون المبيع معلوما وهذا أصل أصيل في مسائل المعاملات ممتاز عصام عصام الهواري يعني أتى بإجابة أعجبتني جدا في هذا الباب قال هو يعظم والتعظيم لكن لا يعني هو وسيله وسيله أن يعظم دون الله يجلس علىه يشرق به يعني وكانت تعبدون كلها تعاليات جيدة أما الشرط الخامس فهو كون البيئة معلوما وهذا لأن التأصير العام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر أن النبي نهى عن الغرر والغرر والغرر هو الجهالة الغرر هو, هو الجهالة في المجازفه والمجازفه فيها ايضا الجهاله هي مجهول العاقبه كل مجهول العاقبه فهو غرر كل مجهول العاقبه فهو ومجهول العاقبه غرر لما لانه سبيل مجهول العاقبه غرر لانه سبيل ليش سبيل لانه سبيل الى إلى النزاع إلى الى, إلى, إلى من بعض الأمور التي التي يعني تورس العداوات وتورس العداوات قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق تحلق الدين في هذا الباب إذا عندنا الشرط الخامس لذلك هو كون ما بيع معلوم وإذا قلنا كون أنا قلت لكم دائما انظروا إلى إيش إلى التخلص. قالوا انا بعت فحصل الايجاب والقبول بعد الركون في هذا الباب فقال طيب انا ساتيك يعني بالمال اجلا اجلا قال له إذا المويل لك فخذه فاخذ المويل ومشى بالخيار مالا لم, ما لم يتفرقا او يقول احدهما للآخر اختر انت يبقى تفرقا يقول البيع تم البيع والصورة صارت جازمة والصورة صارت جازمة فتفرق بعدما تم البيع حكم هذا البيع لو نظرنا إلى قول المصنف كون البيع معلوما قيد يخرج الجهالة وقلنا الجهالة جهالة أجل انظروا إلى البيع وقولوا لي أين العطف فيه أنا سأقول لكم الحكم وانتم تقولون لي التعليم لما البيع هنا لا يجوز البيع هنا لا يصح البيع هنا لا يصح لأن عبيد ذهب إلى عمي فاعجبه الهاتف فقال بكم قال بكذا قال وهنا معلومه الآن الهاتف راه وعلم ما فيه وما له وما عليه والثمن قد علمه فقال له 500. قال الشريك قال سأتيك بالمال اجلا ومشى قلنا البيع لا لا يصح مع أن الرجل ما في أي شيء ما في أي تغيير به هنا لكن الحق البيع لا يصح فإن سألت الأخوات الفضلات في الجامعة كيف يجبنا أو يعللنا قولي بأن البيع لا يصح ما التعليل معبد الله هنا ليس التقارض يا نعيم ذهنك ليس معي يا نعيم وأنا أحزن جدا ان مثلك مثلك يخطئ في إجابة مثال أنت زهنك ليس معي نعيم أنت مع الصغير أو الصغير تعلمه ولا ماذا تفعل زهنك ليس معي انظر إلى جباتك مع عبدالله سلفي الرحمن أجد أسري جاءت الحمد لله تفرست فيك تفرست فيك فما اخطات استوعبك وهذا من حب لك لا سيما المكان التي لك عندي يعلم الله ممتاز سهام قالت ممتاز ممتاز سهام حسناء فاطمه لا لا لا هذه اجابات ما شاء الله ممتاز ممتاز ممتاز ما يهم الميقات الان طالما الاجابات جاءت هكذا نعم الجهاله هو طبعا جميع قلب بذلك لم يحدد الاجل الاجل لم يظهر فصار الجهاله هنا الان جهاله الاجل اطات البيع لما لما وما الدليل الدليل طبعا لما لأن الجهاله تؤدي للنزاع ونزاع الى وغر الصدور طبعا كما قلنا بان الشرع جاء باحكام لالتفاف القلبي واكتلاف القلب القلوب لا لتقطع وتشرزم الناس والقلوب صحر ايضا قالت لمجهول ممتازين ممتازين ما اسعدني بهذه الاجابه نعم يبقى نقول والدليل على على على على عدم صحة البيع نهى النبي عن الغرر والغرر هو الجهاله مجهول العقبة يكون في غرر والجهاله جهاله اجل ممتاز الثاني الجهاله جهاله كم جهاله كم او جهاله كيف يعني جهاله المبيع يبقى في الاجل جهاله الاجل ايضا يكون المبيع يكون البيع باطل الكم لا جهاله جهاله الكم او الكيف جهاله الكم او الكيف هذه اسمها جهاله المبيع يبقى جهاله المبيع له سهمان لو قسمه سلفي لكم ترد دوائر في هذا الباب على الجهالات وتصنع بها شيء من يعني الاسهم قلنا جاله الاجل منها يدخل فيها اللي هو يقول الى ميسره الى ميسره قال بعض العلماء ان هذا هذه هذه جهاله عندما يقول لك انا اشتريت الهاتف طب ما تستدفع يقول حين ميسره رضي الله عنك يا سلف حين ميسره حينما يسرخ تلف في العلماء بعض العلماء قال هذه معلومية والبعض قال هذه مجدولة هي الجهالة أكثر من المعلومية لكن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت له لو شعرت تساوبا إلى ما يسرخ دل ذلك على أنها لم تكن جهالة يبين إذا جهالة الأجن الثانية جهالة الكم أو الكافي اسمها جهالة المبيع المثمن جهالة المبيع جهالة كمن أو كي ذهب الرجل ذهب الرجل رجل ما اسمه اسمه احمد ماشي رجل اسمه احمد دخل على امرأة هند ووجد ابنته او وجد ابنه وقد دخل المدرسة وهم في سعادة وفرحة غادرة ان الابن في المدرسة لكن طلبات جعلتهم يعني في حالة سيئة فطلب منهم طلب منهم اقلام او طلب منهم راجل او اشياء مما يسميها في الكتابة طلب كراسات فذهب الرجل إلى المكتبة يريد أن يشتري لابنه يساعده في طلب العلم. وهذا ليس بعلمه. أنا ما عندي طلب علم يعتد به إلا طلب علم الشرط وحتى قدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون الأهل العلم اعداؤه فذهب إلى المكتبة ليطلب منه الكراسات لابنه. فقال له تعالى عندي حقيبة. هذه حقيبة تباع فيها الكرسات. يعني وهي رخيصة ليست بغالية. هي الحقيبة بخمس بخمسين جنيه. الرجل فرح جدا وعلم أن فيها كراسات فاشتراها وذهب إلى ابنه وأعطاه فتح الرجل ليأخذ الكراسة من الكراسات وجد مفاجآت المهم دعك من المفاجآت هو أخذ الحقيبة ووضعها أمام ابنه وقال أنا اشتريتها بثمن يسير حتى أسعيدك على ذلك لكن كان له أخت فقيه أو كان له أخت فقيه مدونتم أخوات له أخت فقيها فالأخت الفقيها قالت كم كراسة في الحقيبة قال والله لا أعلم قالت له وكيف الحقيبة هي بورق أبيض أم ورق أصفر قال والله لا أعلم قالت أنا سألتك شوف يا بقى كيف هي لبيبة وأريبة كيف تنظر لتبين الحرم من الحلم قالت لو سألتك سؤالين أنا أتكلم على جهات الكامل من كيف الآن سألتك كم كراسة في الحقيبة أجبت أنك لا تدري سألتك الورق ورق الكراسات هل ورق أبيض أم أصفر قلت لا تدري إذا أنت جهلت الكم وجهلت الكيف فكانت جهالة مركبة فكان البيع باطلا. كانت أريبة هذه أخت الفقيه كانت أريبة فقلنا إذا نتعلم من هذه الأخت الأريبة اللبيبة فنسألها ونقول أبطلت البيع لما أبطلت البيع؟ عندك علم في ذلك؟ قالت نعم انا تفقهت على كتاب كفايه الأخيار وتفقهت أيضا على, على مشايخ لأن العلم أعلم أنه على التوقين ما في قراءة توصل بالمر إلى العلم فتفقهت فعلمت أنا من شروط البيع أن يكون معلوما فهنا البيع فيه جهالة والجهالة هنا جهالة المبيع الكرصات جهاله الكم وجهاله الكيف فبطل البيع واصله قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن الغرض نهى النبي عن, عن الغرض يبعيدا سهماني يرسمهما تلفي على الكم والكيف بضرب المثل هذا يبعيدا هذا غرض وإذا قلنا غرض البيع البيع باطل اما جهاله اجل جهاله كم وكيف فجاهله ثمن وجاءت السلام أن يدخل الرجل يريد بيتنا وغرفة ذهب إلى الفندق والإداري في الفندق إداري جديد قال له أريد غرفة في الفندق قال الفندق عندنا نجوم خمسة ونجوم الخمسة وما أدركه من الخمسة قال له يعني غرفة مريحة قال مريحة جدا وانظر وجعله يرى وينظر فيها قال طيب أنا أريدها خمسة أيام. قال لا ما عندنا. اقل شيء أسبوع سبعة أيام. قال وفقت. انا أنا أحجزها سبعة أيام. قال نصعد بالحقائب لحضرتك. فصعد بالحقائب للغرفة. ارتاح الرجل ونام أول ليلة والليلة سامنة. واتصل بأخيه قال وجدت فندقا جيدا. والغرفة كان جيده حجزتها سبعة سبعة أيام. فتعال فاجزماك. هذه إيجارة قل يعني خلنا في الإيجارة وإيجارة صار عن البيع الأولى أن نرسم هذا أنها اشتراها أنها تباع هي غرة صندقية تباع تملك تملك كمثل الوقت في هذا الباب تملك ما ما حجازها سبعة أيام عشان ما أدخل معكم في الإيجارة تملك فالرجل قال لو تم أرني هي على البحر قال لا هي من الداخل لكن هواها بحري الرجل أعجبته جدا ولما أعجبته قال إذا لن أختلف معك أريدها قال اكتب العقد كتب العقد واشتراها وانتهى وقال له الاستلام بعد أسبوع وهيئها وهيئ لك وتم العقد بينهما وتفرقا فما حكم البيع او حكم البيع التعاقد البيع هنا بيع باطل بيع لا يصح مطلع لا الفساد هنا فلما سألنا لما لا يصح قال بكم اشتريتها قال قلت لا أختلف معك قال لا تختلف بنية طيبه لك لكن مقالب القلوب هو الله جل وعلا قد تختلف على فلس على فلس يعني هو زادها فلس عن السوق فتختلف معه في ذلك فيكون هنا جهالة من ممتازة يا, يا, يا حنان يبقى إذن جهالة السمن هي التي هي التي أبطلت العرضية جهالة أجل جهالة كم وكيف مبيع جهاله جهالة السمن ايضا هذه من الجهالات يبقى إذن جعل جن ذا 7 almost one جعلت كمنه كويس وبعد ذلك جهاله جهاله الثمن لا وجهت ثمن السمن ايضا تبطل البيع يبقى اذا هذا كله تحت قول المصنف كون البيع معلوما ولذلك قال نعم لا يشوط عن بي من كل وجه طبعا هناك هناك جهاله اغطرف اسمها برضو سيجعل سهما يقول الجهل اليسير يصير يغطفر يصير الجهلة اليسير اللي يغطفر كحشو الثوب البذلة مثلا الجاكيت حشوه غير غير مرئي في جالة لكن هذا يغطفر لأنه جاء تبعا لأن هذا هذا استوى قاعدة مهمة جدا يغطفر في التابع ما لا يغطفر في الأصل. كحشو كرسي السيارة هذا تابع، فاا في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وسأقعد لكم شرح هذه القاعدة، يبين لكم ممثل عليه. بعدين الشرط الخامس هو أكا... أكون النبي معلوما لأن النبي نهى عن الغرر، والشرط علم بعينه وقدري وصفتي أما المعين، فمعناه أن يقول بعتك هذا بنو نحو، يعني بعت السيارة هذه و... و... ونوعها مرسيدس، نعم ما يبيعها، مختلف ما لو قال بعتك عبدا من عبيدي او شاتن من هذا الغنم هو عنده عبيد كثير وعنده غنم كثير هذا يعتبر يعتبر جهالة نعم فالبيع باطل أنه غير معين وهو غرر وكذا لو قال بعتك هذا القطيع الا واحدا لا يعلم الواحدة تكون, تكون أفضل الغنم الموجود فيه هو الذي يستثناه وثمنها بثمن الجميع سيكون هذا غرر يغرى الصدور ويؤدي إلى, إلى التنازع والقدر أيضاً أبداً من معرفته وضرب أمثلة أنا أعرف أنها تتعبكم هذه الأمثلة يقول أما سوى فيها مسائل من اتقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم يقوم مقام الرؤية وكما وكذا في سماع وصفي طبعاً مسائل في السلم اللي هو بيؤدي السمن ورجل راح ذهب إلى فلاح له أرض يزرعها طال الشوائط منك هذا الزرع أو هذا النخ اللي هو ثمرته يعني فيقول السامرة وصفها واحدين ثلاثة فيصف له وصفاً دقيقاً ويأخذ المال كلياً مم... مقدماً فلابد هنا الوصف أن يكون دقيقاً في هذا الباب قال وكان في مع وصفه بطريق التواتر في خلاف فأحد قطع لا يصح إذا الوصف مثل هذا لا يكون مقام الرؤية منها رؤية البعض المبيع الكلام على غير السلم دون بعض كان يستدل استدل برؤية بعضه على الباقي صح الباقي مثل رؤية ظاهر صبرت القمح ونحوه ونحوه ولا خال له إذا رأى باطنها باطنها إلا إذا خالف ظاهرها وفي معنى الحنطة والشعير صبرت الجوز واللوز ونحو ذلك طبعا هذه أمثلة وأتبينا سنكون بالأمثلة التي تظهر لكم في الواقع المعاصر. يقول لو كان فيها شيء في وعاء فراء أعلى، وإذا مرصلو أو رأى السن والزبيب بقيت المائعات في في ظروفها كفى. يعني ما دام قد رأى حواه حوار رؤية وهناك شيء يسير قد غاب يعني ديلو أي يظهر تماماً وظهر في البصر. ولكن الظاهرة حبة الرمان والبطيخ والسفرجل فلا بد من رؤية كل واحدة منها لاختلاف علمها. يختلف الداخل والخارج وأما التمر في الملزق حبته حبة كحبة الجوز واللوز وإن التزقت كالقوصرة كفى رؤية أعلاها على الصحيح وأما القطن في العد فليكفي رؤيه رؤية أعلاه لا بد من رؤية جميعه في خلاف فأنا نتكلم لو ضربنا امثله هنا نقول الرجل الذي ذهب يشتري يشتري عطرا فقال هذا عود هذا عود طيب العود بيكون وين؟ العود بيكون في زجادته نعم في ظرفه فكانت مغلقة يعني مغلفة أقصد مغلقة وهي م مغلقة دي كلمة اليمنيين مغلفة. مغلفة بذهب طيب فهو أراد يشتري العود لو أخذها كذا بعالي صح نقول له إذا المهم أنت تعلم تأخذ هذا الجرار لترى جزءا منه على يدك تشتم الرائحة تنظر في عندما يفتح لك يفتحها لك فتكون قد استوعبت النظر فيها فصح في البيع ذهب رجل, رجل... فلابد أن تنظر في الفستان يقول الفستان معلق مثلا ما ترى من الفستان إلى الكم يقول شوفي هذا الكم هذا كم الفستان باقي الفستان كالكم ما صح لا يوجد تابع هنا لا صح البيع فلابد أن تراه وترى وترى باطله وظاهره وترى طوله وترى قصره وترى ما فيه من الوسع من الضيق لا بد أن ترى كل ذلك من اجل ان نقول استعابه الرؤيا فصحت فانتفت الجهاله فصح البيع بعد ذلك اشترى سياره اذا اشترى سيارة لا الصوره لا تكفي يرى يرى الطائرات اللي هو العجل يعني يرى الطائرات ينظر في الدكسيون ينظر في الفرش ينظر فيها داخلا وخريجا حتى نقول انتفت انتفى الغرر فصح البيع ومنها مسألة العين كما إذا كان عنده قمح فأخذ شيئا منه وأراه لغيره كما يفعل الناس فان اعتمد بالشراء طيب نظر, نظر إن قال بعتك هذا من هذا النوع كذا وكذا فهو باطل لأنه لا يمكن العقاد بيعا لا تعين بيعا ولا سلما لعدم الوصف وإن قال بعتك الحنطة طبعا هنا لابد أن تعلم هو قال بيعا ولا سلما لفرق بن بيع السلم لما تعرفون الفرق بين البيع بيع العين وبين السلم السلم وصف ونشط هو بيع في الزم يجب أن تعلم أن السلم بيع في الزم لت... لت... لتفهم على ما قال أنه لم يتعين بيعا ولا سلما لعدم الوصف قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذه العين منها نظر في إن لم تدخل العين في البيع لم يصح على الأصح لأنه لم ير المبيع ولا شيء منه وإحنا قلنا إنه لابد أن يرى المبيع حتى ينتفي الغرر فإذا انتفى في الغرار انتفى الغرر صح البيع وإلا فلا طبعا إذا بيع. فإن أدخل العين غي... في غير رد فإنه يكون كمن باع بيعتيني رأى حدو... أحدهما. لأن المرء متميز من غير المرء. اللي هو رأى, رأى العين بيده. أما الأخرى لم ير كذا قال البغوي ومنها الرؤية في كل شيء حسب الله. ففي شراء الدور يعني هتشتري أرض هتشتري بيت كل هذه الصور لها رؤيا خاصة بها. فإذا شراء الدور لابد أن ترى البيت ترى. الأساس لم ترى. صحيح ولا لا؟ لكن ترى اعتدال انه ممكن يكون البيت معوج وده كتير جدا عندنا الحمد لله في اسكندريه البيت طالع 43 دور و43 دور فيهم شيء من من من التبختر يعني في الوسط يميل وفوق ايضا يميل ومساله يعلم بها الله جل وعلا حتى الناس يكونون في خطر عظيم هذه يدل على الاساسات أساسات فيها ما فيها فيرى يرى يرى يرى السقف يرى يرى يرى ال ال, ال ال السطوح يرى الجدران الجدران داخلا وخارجا ويرى ايضا يعني الغرف والحمامات ال وغير ذلك لان هذه كلها لابد ان تعطيه صوره كامله وينقطع بها الغرر ويصح بها البيت وفي البستان يعني الحديقه مثلا او قل البستان الأرض الزراعية اللي فيها الأشجار يشترط فيها رؤية الأشجار دون الأساس وعروق الأشجار ويشترط فيها ان يرى مسائل الماء لأن كل هذه مؤثرة فيها فأنت يشترط فيك إن أردت أن تشتري شيئاً فصح العقد به يشترط أن تكون ممن دقق النظر في دقائق الأمور التي تؤثر في المبيع في قبوله ورده ويقول ويشترد في رؤية العبد رؤية الوجه والأطراف والأجوز رؤية العورة والباقي البدن وجهان ويقول رؤية الوجه والأطراف لما؟, لما ما الذي يدعوه لرؤية الوجه يشتري عبدا يقول في رؤية الوجه والأطراف أنا أريد العلة لما, لما؟ محل الانتفاع و... و... وما هو محل الانتفاع في بس كلام جميل جدا يا جزاك الله خير ما هو محل الانتفاع من الوجه طيب سلامه الحواس ممتازه ندى ممتازه لأنه لو كان لا يسمع إيش اللي يحدث ينادي عليه حتى يخرج قلبه وأحشاءه جميعا ولا رد والسمع نقص لا يرى لا يرى كيف سيعمل هو العبد أصالة من اجل أن يعمل والأصل يكون يكون للسيد أيضا في ذلك الانتفاع من استملاح الوجه استملاح الوجه فقدر الحديث وقال في ضعف لكن أما رأيته أن الانسان كان يستفشر بالقول والاسم والفعل فقد يستفشر به وقد لا يستفشر به هذا هو وأجل العور في رؤية باقي البدن وجهان أصحابهم الاستاد وفي الجرياء أودف الصحاف جراء الرأب لأنك العبد فكانوا استاد رؤية الشعر الشعر الأصح واستاد الدواب رؤية مقدمة الدبم خيرة وقائمها وأيضا في الأم لابد أن ان ترى جميعا نعم أن الأمة يرى يرى يرى منها ما يدعوه الى, إلى شرائها لانها ستملك وتوطى بعقد الـ الـ الـ بالعقد عند التملك ففيدا ويرى منها ما يدعوه الى ذلك يرى منها ما يدعوه الى ذلك على مقال علماء على ما لان هذا الانتفاع محل الانتفاع هو هذا الدب ماخرا وقائمها وقوه احتمالها وفي الفرص اشتراط الجرج على الصحيح لأنه الخيب تكون مضمرة وتشترى من أجل هذه المنفعة وشاف السوب, السوب المطوي أن ينشره إذا نشر السوب كان صفيقا كالدباج المقوش والبسط من أجل أن يرى ما في السوب ونوعية ونوع الثوب أيضا طول السوب سماكة السوب رقة السوب وفي شراء المصحف والكتب من تقريب الأوراق وراء جميعها لأن طبعا ترى الآن يبيعون المصحف وكتريد ورطة كاملة مقطوعة أو ورطة كاملة في الكتابة فيها حبر تضغط على, على الآيات وكذلك كتب العلم لابد أن تراها لأن هذا عيب يرد به وفي الوقت الأبيض لابد أن جمع جميع الطاقات وفي ذلك هذا كله كما قلنا باب وصف العلماء في مسألة انتفاء, انتفاء الغرر وتوفر الشرط هو أن يكون معلوما. ثم انتقل المصنف بعد ذلك الى الربا. الربا ما يصح فيه الا ان يبتدأ به من الفجر. بحيث ان الاخوات كنا على على على على دقة نظر معي. الان افتح المجال الاسئلة ان وغير ذلك لابد بد ان تعلم ما, ما بداخلها من, من, من, من كما قلنا من التركيز ايضا من اختلاط المواد التي فيها من معرفتها حتى تصح اول من البهارات واكثر حكم ذلك لابد هذا الامر ممكن يكون في جهاله لابد ان يكون معلوما لان الوصف في البهارات لن يكون تاما بالصورة أعتقد والنساء أعلى مني بهذا. وياكم. الآن أنا استأذن الأخوات الفضلات طلبات الجامعة بالزوم اسمح لي أستمحكم عذرا وأترك المجال للأخوة الأخوات في الفيسبوك المكتب يرسلونا بالأسئلة وأجيب عنها إن شاء الله بعد دقيقتين استأذن الأخوات الفضلات في الجامعة أحسن الله عليك أستمحكم عذرا وأترك المجال للأخوة الأخوات في الفيسبوك المكتب يرسلونا بالأسئلة وأجيب عنها إن شاء الله بعد دقيقتين استأذن الأخوات الفضلات في الجامعة الله الله عليكم رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا كل خير نفع الله بنا وبكم سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أطلق. استغفرك الله فسبحانه الله وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هل في هل في أسئلة مرت لحدنا كان مريض مع مع طيب أسئلة دي مش أسئلة صحيح هل في أسئلة هنا الأطراف من أجل أن شاء الله في العمل آه طيب خلاص مش. هذا ت تفسير من بشكوندسة على البي أمهات البي ممتاز أو خطأ مرة ثانية أنا ننتهي من الصلاة قريبا يعني غدا صباح ممكن ننتهي من تلصات هذه نرجع مرة ثانية الله المستعان